الله بسم الله الرحمن الرحيم الدار الآخرة ما جاعلها الذين لا يريدون عبودا في العبود ولا فسادا ولكن دوّمتكين. ودنتكين من جاء عبد فلا يجزى الذين عن السيئات إلا ما كانوا يحملون. إلا الذي فرض عليك إما <تصفيق> <صفيق> قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ظلامه وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة فلا تكن لما ذهيرا إلي ولا يصدنك أن الله بعد إذ أعزنت إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلهًا لا إله إلا الله لا إله إلا الله كل شيء هالك إلا ومه لهم حكم وإليهم ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم ألف I'm not going to be God.